بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا محمد النبي هذا الأمين على آله وصحبه أما بعد مجلسنا الواحد والعشرون من مجال السماع كتاب التيثير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي سورة ياسين قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ياتين بإمالة فتحة الياء والباقون بإخلاص فتحتها ورش وأبو بكر وابن عامر والكسائي يضغمون نون الهجاء في الواو ويبقون الغنة وكذلك في نون والقلم غير أن عامة أهل الأذاء من المصريين يأخذون في مذهب ورش هناك بالبيان والباقون بالبيان بالنون في السورتين حقص وابن عامر وحمزة والكسائي تنزيل العزيز بنصب اللام والباقون برفعها حرص وحمزة والكسائي سدا في الحرفين بفتح السين والباقون بضمها أبو بكر فعززنا بتخفيف الزهي والباقون بتشديدها لم جميع والأرض الميتة ومن ثمره قد ذكر أبو بكر وحمزة والكسائي وما عمثت أيديهم بغير هاء والباقون بالهاء الكوفيون وابن عامر والقمر قدرناه بنصب الراء والباقون في رفعها نافع وابن عامر ذرياتهم بالجمع وكثر التاء والباقون بالتوحيد وفتح التاء ابن كثير وورش وهشام يخصمون بفتح الخاء وتشديد الصاد وقالون وأبو عمر باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد والنص عن قالون بالإسكان وحمزة بإذكان الخاء وتخفيف الصاد والباقون وهم عاصم وابن ذكوان والكسائي بكسر الخاء وتشديد الصاد ممن ارقدنا هذا قد ذكر الحرمي يهني وأبو عمر في شغل بإذكان الغين والباقون بضمها حمزة والكسائي في ظلال بضم من غير ألف والباقون بكسرها وبالالف نافع وعاصم جبلا كثيرة بكسر الجيم والباء وتشديد اللام وأبو عمر وابن عامر بضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام والباقون كذلك غير أنهم ضموا الباء على مكانتهم قد ذكر عاصم حمزة ننكسه في الخلق بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف وتشديدها والباقون بفتح النون الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مخففة نافع وابن ذكوان أفلا تعقلون هنا بالتاء والباقون بالياء نافع وابن عامر لتنذر من كان بالتاء هنا والباقون بالياء ومشاربوا وفيكونوا قد ذكرا يآتها ثلاث وما لي لا أعبد سكنها الحمزة إني إذا لفي فتحها نافع وأبو عمر إني آمنت فتحها الحرميان وأبو عمر وفيها مهذوفة ولا ينقذوني أثبتها في الوصل ورشن سورة والصافات قرأ حمزة والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا وكذا والذهريات ذروة بإضغام التاء فيما بعدها من غير إشارة في الأربع وأقرأني أبو الفرح في رواية خلاد فالملقية ذكرا وفالمغيرات صبحا في المرسلات والعليات بالإضغام أيضا من غير إشارة والباقون يكفضون التاء في الجميع من غير إضغام إلا ما كان من مذهب أبي عمر في الإضغام الكبير وقد شرحناه قبله عاصم وحمزة بذين تيني بتنوين والباقون بغير تنوين أو بكر الكواكب بالنصب والباقون بالخفض حفص وحمزة والكسائي لا يستمعون بتشديد السين والميم والباقون بإسكان السين وتخفيف الميم حمزة والكتائي بل عجبت بضم التاء والباقون بفتحها قالون وابن عامر أو آباؤنا هنا وفي الواقعة بإسكان الواو والباقون بفتحها قل نعم والمخلصين جميع ما فيها قد ذكر قبله حمزة والكتائي ينزفون بكسر الزاي هنا والباقون بفتحها ولا خلاف في ضم الياء حمزة إليه يزفون بضم الياء والباقون بفتحها يا بني إني ويا أبدي قد ذكر حمزة والكسعي ماذا ترى بضم التاء وكسر الضاء وكسرة خالصه يجعلانه فعلا رباعيا والباقون بفتحهما يجعلونه فعلا ثلاثيا أبو عمرو يميل فتحة الضاء وورش بين بين على أصلهما والباقون بإخلاص فتحهما ابن ذكوان من قراءتي على الفارسي عن النقاش عن الأخفش عنه وإن الياس بحذف الهمزة والباقون بتحقيقها وكذا قرأت لابن ذكوان من طريق الشاميين وقال ابن ذكوان في كتابه بغير همز والله أعلم بما أراد حفص وحمزة والكسائي الله ربكم ورب آبائكم بنصب الاسماء الثلاثة والباقون برفعها نافع وابن عامر على آل ياسين منفصلا مثل ال محمد والباقون بكسر الهمزة وإسكان اللام متصلا يا آتها ثلاث إني أرى في المنام أني اذبحك أذبحك فتحهم الحرميان وأبو عمر ستجدني إن شاء الله فتحها نافع وفيها لا ترديني ولولا أثبتها في الوصل ورش سورة صاد قرأ حمسة والكثائي من فواق بضم الفاء والباقون بفتحها وأصحاب الايكه وبالسوق قد ذكرا ابن كثير واذكر عبدنا إبراهيم على التوحيد والباقون على الجمع نافع وهشام بخالصة بغير تنوين والباقون بالتنوين واليسع قد ذكرا ابن كثير وأبو عمرو هذا ما يعدون بالياء والباقون بالتاء حفص وحمزة والكسائي وغساق وفي النبأ وغساقا بتشديد السين فيهما والباقون بتخفيفها أبو عمر وأخر من شكله بضم الهمزة على الجمع والباقون بفتحها وألف بعدها على التوحيد أبو عمر وحمزة والكثائي من الأشغار اتخذناهم بوسط الألف وإذا ابتدأوا كثروها والباقون بقطعها في الحالين سفريا قد ذكر عاصم وحمزة قال فالحق بالرفع والباقون بالنصب ولا خلاف في نصب الثانب أقول المقلصين قد ذكر يا آتها ست ولي نعجة وما كان لي من علم فتحهما حفص إني أحببت فتحها الحرميان وأبو عمرو من بعدي إنك فتحها نافع وأبو عمرو مس الشيطان سكنها حمزة لعناتي إلى فتحها نافع سورة الزمر قد ذكرت في بطون أممها قرأ نافع وعاصم وحمزة وهشام بخلاف عنه يرضه لكم باختلاف ضمة الهاء وهشام من قراءات عليه على أبي الفتح وأبو شعيب وأبو عمرو رضيهما عن اليزيدي بإسكانها وقرأت على الفارسي وغيره من طريق أهل العراق بصلةها بواو، وهي رواية أبي حمدون وغيره عن اليزيدي والباقون بواو. بوو ليضل قد ذكر الحرميان وحمزة أمن هو بتخفي في الميم والباقون بتشليلها أبو شعيب فبشر عبادي الذين بياء مفتوحة في الوصل ساكنة في الوقف وقال أبو حمدون وغيره عن اليزيدي مفتوحة في الوصل مهذوفة في الوقف وهو عندي قياس قول أبي عمرو في اتباع المرسوم عند الوقف والباقون يحذفونها في الحالين ابن كثير وأبو عمر ورجلا سالما بألف بعد السين وكسر اللام والباقون بفتح اللام من غير آلف حمزة والكسائي بكاف عباده بألف على الجمع والباقون بغير آلف على التوحيد على مكانتكم قد ذكر أبو عمر كاشفات ضره وممسكات رحمته بالتنوين فيهما ونصب ضره ورحمته والباقون بغير تنوين وخفض ضجه ورحمته حمزة والكثائي الذي قضي عليها بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء الموت بالرفع والباقون بفتح القاف والضاد والالف بعدها في اللفظ والموت بالنصب لا تقنطوا قد ذكر أبو بكر وحمزة بما فازاتهم بالألف على الجمع والباقون بغير ألف على التوحيد ابن عامر تأمرونني أعبد بنونين الأولى مفتوحة ونافع بواحدة مخففة والباقون بواحدة مشددة وجيئة ووتيقة قد ذكر الكوفيون فتحت أبوابها في الموضعين هنا وفي النبأ بتخفيف التاء والباقون بتشديدها إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا بخير إن نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته